بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد رفاه والذي أخرج المروع فجعله س. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَنُحِيسْمِى اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى رجل من رعاة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه وما يخفى ونيترك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من Kışa ve tejan bu her ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر السمر İnna hazalın sıhuh fil